بسم الله الرحمن الرحيم نوالي نغمات التعامل مع ستار جد اعرابه مع ان الاصل في فعل البناؤو لمشابهته الاسم وعربون فعل المزارع لعين واك كاصل او ستار مبني به لابد باسم فاعل والأصل في الاسم لعرابه ذي أصله لا اسم معرّبونا من يقول وتشباعة باء معرض الأصل في هذا اسم بيت هميش معرّبوه إذا تزاحم نداء المشابهات ب اسم فعل تجج هذه جوز وذلك إذا لم تكن به نون التأكيد ولا نون الجمع مع الناس أما معرّبون جاء وقتك كانوا لتأكيد فيه ومتصل لبيت وهل نون الجمع مع الناس فيه في الجزءه معنا فيها ودوسيغه كم مبني يعلنها يجي محلا منصوبا و نخارد يشك الناصر والجلوه مبنية أو تعلية عندما يأتي نون التأكيد في المتسل البيت مباشرة واستقيما لو اختشار في هذه المعرضية وكان هناك وقت يأتي أن ينصر نون المتسل في ينصراننا. لا ينصرنا مبنية الفتح وهي في عرض لم ينصرنا، لن ينصرنا. ليش فقير ماذا؟ لأو حاراتك جاك إنه متأكدك أوكية فعلت مزرية. فس لأن الحارات بدأ فعل مزارع معركة. وأنواع إعراب المضارع ثلاثة: رفع ونصب وجزم. سحالتها بسليا مزارع مرفوع منص وخطي خاليل عوامل. مزارع منصوب منها سوحتك نواصبه لبنيو ومزارع مجزوم منها سوحتك جوازه بيت قد ينصر ومرفوع أن ينصره ومنصوب لم ينصر ومجوز. أصلنا إعراب الفعل إذا ذا فعل بتشنو عليه معرب إعراب الفعل أرى على أربعة أوجه. بشوار سورة. الأول أن يكون الرفع بالضمّة والنصب بالفتحة والجزم بالسكوني. أمشي وقت تكاد. حالات رفع بضمّة حالات نصب بفتحة حالات جزم ب. سكون بيد ويختص بالمفرد بي الصحيح الغير المخاطب. أم إيش موجودة بالكلمات المفرد؟ تعلم المفرد يعني غنيك الزميل رفيع اليوم متسلمة. مزور. والمفرد الصحيح يعني معطلبي وغير مخاطب إيش؟ ويجا يكتبوا، يكتبوا، يا تكتبوا، يا أكتبوا، يا نكتبوا. أمانة يعني فيه مفرد. شنو الزميل رفيع اليوم متسلمة. ودعاء ما مخاطبه شلون يعني تكتبيننا تكتبين بينا حالات تختلف تماما نقول له حسب غير مخاطب يكتبو اذا حاله رفقي ان يكتب رفثا بيت حاله النسبي لم يكتب رثا حالات جزم او شنسيه جديده هذه الناتيبه يعني انا اخرين الزماس هذا بيجمل. ونسير مزارع جلاس ووختي بيعوي الطعام اللي بنسيله أو حاضر طرف يكتبو، وقت تكتبو، وقت تكتبو مقارنة دبارة، وقت أكتبو متى اللي محد نكتبو هالزى بقى. أنا يكتب أنا يكتبو، دود نكتبو الجزمة. الثاني أن يكون الرفع بصبوت النون والنصب والجزم بحسبها إذا باقي فعلا مزارع كانت نونيا نس حالة رفعا بالصبوت النونكس حالة النصب والجزم بحسب النونكس ويختص بالتثمية والجمع المذكري والمفتة المقاطبة صحيحا أو غيره اختصار يسبب التثمية تثمية سيغي مغايري سيغي مقاطبة جوع مذاك سيرة مخابو سيرة مخادب أما شش سيرة مفرد مخادب وجيك سيرة محص سيرة بس حس ما إن لحالات كان حس قيم جفا هناك شو اللي نونا كيش اللي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 أجل نتان كرد ونيجيكان أو قد النار يتوجب أن بس أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصف بالفتحة والجزم بحسم لا من فعل حاولت رفع يعني على رفع تقييدي حاولت يجيبوا في شاتي كنا تبعين زمك زاهي لا ملفع لكي حرفكين لأنها حرفكي بي في هس كوا أو حرفكي ويختص بالناقص اليائي والواوي إذن في هزبا كلمة قالت لك ناقس يعني لا ملفع لكي الحرف علب جنفع لكي يائي بي وواوي بي ولي غير التثمية والجمع والمخاطرة ربنا نحن كالتثمية والجمع سيغي مفرد المؤنس المخاطر وثمان شت حرفكي بي حرفكي حرفكي بي وإيه عربتي بس بوتلوا بسقادنها أنا بحرفع اللتينيا فسغيرها أمانة وق مثلا يرمي يرمي دي أنا أقول لبرع أو يينت وين الزملة وين يرمي يوغة وين الزملة وين يسقيلة يرمي فعل مزارع مرفوعة كتقديران مرفوعة إن الزمتي تقديرية وق ينصروز ذهينك هذا إذا قال هذا لن من هؤلاء السريع لن يرميه فتحه لبنيل خفيفة لبانية زاهرة أما لما هاورد مريح حس فحافع لكاحصقين لم يرميه هذا يغزو بو علي كي يغزو يعني غزاء كارجمنك غازي يغزو ذمة بانو وثقيل يغزوه هما وقته ينتر لنها ورد المليام فالحلبان وهو خفيف وزاهر البيجي لم ها لن يغزوه لمها لم الرابع أن يكون الرفع بتقدير الضمه والنصف بتقدير الفتحه والجزم بحص اللام حالة رفع تقديريا نفسي شفل تحدي جزمي أمش يختص بالناقص الألفي. ناقصك هتعلق ألف لأخيك ولا ليكذي. أمش غير التسمية والجنب والمحاضرة. جوج أمسيسي غفلونايدت هو يسعى. تير يسعى هو يسعى. زمله بعد ظهرنا عليه يا ألف لا تواني فتح هين لان الزائر كان يكون اف خبور حركه لك كربوني زماس خفيفه سقيل كربوني اف قابل تحريك قابل تحريك مياه حركة كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه كربونه يافر. ندرس الصف السادس والثلاثون درس يشج المضارع المفعومة. إذا توضح جزئياتها. العامل في المضارع المفعوم معنوي. مش لفحص عاملة فلما. وتنتعل مضارع معمول كعاملة معنن يشيد متنفس بهنية. أي الشرف. هو تجرده عن الناصب والجازم هل امر خرود لعامل نس وعامل الجزم أو معنى رودون لعامل نس النسو وعامل الجزم مرفوع الكذا هو يصافر هو يغزو هو يرمي هو يشقى هو انواع مختلفه من سريعه والجزم مسافر وصحيح يغزوب ناقصه واوي يرمي بناقصه يائي يفعى بناقصه الف خلاسيان معتلكاني نحاوة رفعية تقديرية لأوضانتها نفسية المضارع المنصوب والعامل في المضارع المنصوب أحد الأحضر في الخمسة عامل يأتي في منصوب المضارع منصوبة كانت لم تحافظها أن لم كي إذن أما تشواري كالعامل أخدمانها أما أنت مقدرة كانت مقدرة كانت هنا حفجلة ك ما ذا بت الى نفسك ياقات توضيحيه اا ان يحسن الي جركما ما؟ حاجه جدا جد جات يمكن لاحظ جدا لكنه دا يعني قريت ما احترم سيدنا الحسين سيدنا زي فعل مزارعة على خاطر الرفع أن كانت أميرتي يحسنها يا عNEL أضربكها وأضربها من سوبلنها أسلمتكي أدخل الجنة أدخل من سوبلها كمان كثي جسوا تخطوا أما يجي الجار يغفر الله لك يفرقها أتوشيت وزي يغفرها من سوبلها كمان ده إذا مواردك، بتقدير عن في 17 عشر موضعاً ملخصة في سبعة عشر. في سبق لا حفز جيشه أن مقدر أكليت أنا تقديري أم أنا ظاهرك؟ لك أنا تقديرك مئة لفظ 100 في حفظة. حفظة وقت خلاصاتنا هذا حفظ قاعدة حفظ وقت بعد حتى باشين حتى عن مقدره لي وافلت حتى ادخل الجنه ديخو حتى يميناتي حتى حتى جنه فصفه القاعده النهائيه درس اذا كانت مساله في اعمال اذا اجل لها اني مقدرتي لدرجه منين بتصير المهم كبحث لدونه تعبير مستمر لرا مناسبات انسان حي بم اديش العوامل اشاركها في كدوره زحما ندى ان أن ما و كي اعمل ما بعد خويا الاوله تاويل المصدر ثاني من فروعه المصدريه ما بعد خويا الاوله من المصدريه يعني هل وقت يجي كي نعمله هذا او بدون او خبزانا للجمله او انا لا مدخول خيئا ايه عامل شجور تأثيري في طلبك فيها تأثير فاعليتي في طلبك تأثير مفعوليتي في طلبك تأثير مجروريتي في طلبك او وقت ضوء على ضوء خيرك مثلا قل انا فرمي ان تصوموا خيرا لكم إن كنت تتعلمون إذا كنت تتعلمون أنا أنا مسترية أنا ناصبة فصلوك على مدارعة ما هي حسنة قريبا أن أردنا أن أعلم جملة إن أنا مسترية يا أنا ناصبة فصلوه فعلا الله مصرعية إذن خيرون ديار لما نسبة ان روشن النسبة الخير درياجة لا أن تصومي يعني خير مثلاً واقع هو نسبة درياجة أشياء أن تصوموا مثلاً إليه لي شو النسبة الخيرية لا أن تصوموا أن تصوموا ما قد ما الفعلارته مثلاً إليه لا مش أن تصوموا ما بعد خوي أنا بعد خديك كده ما أستقل. يعني شو تصوموا ما لا وذلك طاعيه بك بالذليل يتصيامكم يصومكم وجهه ايوه حاجه اذا شيء على هذه الفكره خيرون خبرني ان تسوم معي مبتدا هذه صومكم خير لكم ان تصوموا خيرا لكم, خيرا لكم. عوامل أوتي ان خير لكم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 ويقولون أنه مفهول ذلك لكن يجي أن الله قادر على كل شيء مستعدك قادر لأنها قدرت, قدرت الله يجب فإذا قدرت الله إذا كان مفهول فإنه سنفه أعود الجملة أردت تستيبه مصدو فعلا فرمي القرآن ججوان وذلك ومراسبتين فهنا أقول أنه يجيب أن يكون مفهولة في رأسك معجزيني با خيني او حور ناري د قواره و خوره تا نه دم چه بي نه کازو انه وقصان بهانګلو ا ايراني اجرم بو او يك شوبه ايجاد كن شك ايجاد كن كان داعيه متصل بمبدا وحي د خو يخساکه وايش دعوكه استدلالات انين ب فوجي و رفيعتو نيشانه كه امان البشر يروي هوا و استكبارو تحنتو مقابل كربله د دعوته افرمي أولم يكشفهم ان أنزلنا عليك الكتاب يثلا عليهم؟ أن الكافيني بس كتاب أنا الكافينية بويان بس نية بويان عام كتاب معنا ناوي كذي من أمان وحش داوي آية لكن آية أم آية كافينية بوأوان جاب على ذكرت يبون آيات كذا دليل مطلوب الغلط عيضة الغلط أسويتهم فنواقذين كفايات القرآن أما يتابع كفايات القرآن يالك كفاية القرآن من حيث المعجزات إعلامك أن القرآن تنيام معجزة خالدة في غمار الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وإثر إحياء المعجزة جميعاً والتواؤة أمور خارفة العادة كل في غمار الإسلام ريداً لفظ المعجزة إطلاق نار كبيرة اليوم ولكن لمساقي كرامةً إلى تكلم عنده وظر داعش للاهين كم في غمار الإسلام ريداً جايزك أوانيك. فعلي بو و قولي بو و هر شيء مادام سندي صحيح بي او معنى بحكاية و افسانه ناكن هر شيء سندي صحيح بو إذا تبخل دوابك بالمحديث درس روايتي هي درس ايما إيسان اگر متواتر بو يقيما بو إيجادك اگر متواتر بو روايتك اعقادي بو ظن بو إيجادك كأعوى كلامتك لسنب سفيقه من الإسلام بو إيجاده و أكبر سنريزان المشيح كسبيحي كودو يا دسموا بالكينية تناو ذرفك تواو دش كريح حتيه لو ذرف أيان خارجوه توه هرجل جنسي ما بويه اما نقولش الكلام ذي كن كبرنا للصحاح ولا نقول بقى يعني شو يعني اوي كلام مقابر اقتراحه وبيشنهدو تحدي مشجيناو على ذاك اليوم وقت المشي كيجي بتشدري دفع ماري هذا القرآن أو يكفهم عليك عليهم أما خاتيني أبوين؟ أم أبو معجزة؟ كيف تقول لك أن المقابر يُعاجزون ذي ترى شيء شيء تجيبك همزة همزة يستفهمها وحرفة عطفة أو جاته زحيان بسعام وحرفة شاكا لم أداف يكفيهم يكفي اللي ما في جيدة خطرة وغي يكشف لم هذا الزمنيات اللي مي يكشف هم دي عازمين رنظر مفقولين دي في علم أنزل بعد هذا إنزال الناس إذا حقيقة إنزالنا له راح بيخير لو يعني لم يكفهم انزالنا الكتاب عليك ها وجودي ان انزلنا محل مرفوعه لتاكيد مصدره ارتفع قل لم يخفيه ما فهمتش دي حاجه كده يوسف هو واحد جرماني درجه توجيهك بوجوب توزيعهم طول الطريق على محطات اللي رايفين مربوطه بالفرق الجرموت من مختص اسم إذا فعل فعلك فعل ما نسوب لمزارعة كان حرف الجر حديثا مليار شيء ذيقي لذا فعل مزارعة منسوبكين بأن مقدرا به و أو أنا مقدرا ما بعضه يبيده بوا تتأيي المشركة اسم كدرس بأن حرف الجر حديثا اسمها حتى خلا يدخل أدخلاء و هي لذا حديثا أدخلاء أنا مقدرك أنت بدأ أدخلاء دين أدخلاء دي شيء ما بعضه يود اسم يدرس مثلا كذا دخول فعلي يأتي الناس كثيرا دخولي فاذا أردت ذلك؟ أصلمت حتى دخولي الجنة لقد أخذت ذلك؟ هل سنجاوري بيثا؟ دخولي بيثا؟ فهذا، أردت ذلك لذلك ما يأتي الناس كثيرا حتى حرف الجرى أن مقدر لنا أدخولي فعلي فاعلي أنا ومنصوبة الجنة ليش أتوالي بيجي إينا. الله تعرشن زابدتك هزك أعلى الرجال درس قوبي فيج الأماله هنا. مفقول فيه شو في الدخول في الجنة ولا ذا؟ وله لا هنا. نشو زابدتك داني رياك وأختك وشتك رجيم خرم فيه لما كان يكان محل لكانه كفي زاهر كله. أصلي صلية في المسجد. ولأجل غير محدود مفجع رجليا. ها النظر أعمى اذا عمل تركيب ما به ها. كن. هو إيش قال لي نار ونار. هالش اللي حاذي معناه؟ أكيد خذنا قلت ما شاكي معناه في هديا. ولأيه وش هو كن؟ أما أنا من صوب كنا ذم أقول بهي. قالوا دو بعد لامته. فش من لامك كأنه معناه كيبة يعني لام تعليق. فك هذا زيد لي يصلي زيد هفت نجلي. دين دي الشيئين اللي أن يصليا. يا لله هل عز جرى مع بعضكِ في شو كانت اسم؟ فسأكين الخامة ذي دون للصلاة دي. أوبيدي. هو أنا مقدر كين كما بعضكِ وجدت مثل. عليه مثلا. وجدت اسم. خامات فعل ذي تعلي لام حرف تعليلة ليدون على علتها حرف جرثثة في جحد تعليل يصلي فعل فعلي هو سجده وزيده كمان منسوبة ضفة كبا أنا مقدر إيجاده. بعد لام الجحودي. فاشلين لامك كثير لام الجحود لام الجحود ذا بتاع مثال كالجمله كاتب ككانيمن في كتابه ااو لامك لكتابه سر فعلي كبر لااو كانيمن فيه موجوده ما كان ما يكون الوقت في اجر الامه في اجر لامجرح قلت ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم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 يريد يا يريد يريد چونك هر اريد وهكذا امداوات تاسيات ياك اما عذر بيان يا نجييك ادر خوا اجازه ده تعيبه درو خصوصا بو يكا فرمي فتو الالهم كما انت بملو ادرو يا لهو تخنه جيما نعمل ما بوتو دستور بإقامة نية، دستور بمهن ونية، لا والله فتولى عليكم فما أنت من ريان اللي تشرح يا نا جئنا ناما نسل درجة لذكر الذكرى تنفع المؤمنين، خلي مؤمنين ما؟ أمان يؤكد أعلى عوحارته، يا نا خيان أو نا بوبختي ريان تيكات وأمان لخيان دولو كان ذلك إيجزا من فرها ما يبوحزا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستخيرون مخوا برنامج امني تعبيا كان استخفار كان استخفار كا كا بعض المفسرين توش اشغال بون وتينا ديوان سن كافر بون الاستخفار انتو دينا لا بقدر مشركين باورين بخوا له فامخوا عليه من دليل لنبوه استخفار ين فربو افهم بدور بيتانيه بيان فهمتوا جن يجيوا بطلب يعني حجيا بون فريق اعماليا بون وتقرب اخوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الله ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من كبو ويخرج من يعني ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من الله ويخرج من من الله ويخرج من الله ويخرج تعذيب نبؤة، وهاذ داعين أن ينجد الله لك. ذكركها يسدي ذدرو، بسوي عن فعل بشرى. وما لهم إلا يعذبهم. إتجد بليلة استقاء تعذيب النكات. نحارة، شوي نذكر ذي، وأمر أول. الآن أول ينصح ذي. أمر دوم كانت كان فلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. لا يوجد استغفارك في دور البيت يوجد شغل الرئيسان وفيك كيشانان فيك وما كان صلاتكم عند البيت إلا مكاءل وتصبير شغل اللي كانوا فيك كيشان يعني فيك كيشان تصبير يوجد صوت يبريد بيته يجب أن يجبس أما زاغري بروحة بمحتوى نجعل هذا الثاني هل تبقى الجديد للخواة العديدية لك؟ أنا خير خصف الضغرية لك فقالوا هذا هو المؤمن الذي يجعل أأنا ما المؤمن الذي هو نفي الذي يعني هذا هو المؤمن الذي يجعل هذا هو المؤمن الذي يجعل هذا هو المؤمن الذي يجعل هذا هو المؤمن الذي يجعل هذا هو المؤمن الذي يجعل هذا مؤمن المؤمن الذي يجعل هذا هو كان الفعل ناقصا الله اسمه كير لا كما لا الجحده يعذب فعله فاعله هو سجده الله منصوب بان مقدرا يريد ان يعذب هم مفعول منصوب. يعذب هم أيضا محل منصوب جملة يعذب هنا يدم محلا منصوب خبره كان اذن زلفا كزحبه حل زين ما بو بو ودول كرياء للذكاء لما تقول مفاضل غير للذكاء. هذا شيء وقت إمام جماعة فشاجنا فلما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يقربوا دي أنا مزارع بعض تفعيلة مثلاً كذا تقرير. وين يا؟ لرا دوسرة زيادة ناقية. أقول لبعض خي بيجرين. نقول والله بدرسين. يجي لما تقول تقرير بيجرين يجي ليقربونا إلى الله تقريبا يا لب بتفحول بقليم ليقربون الله تقربا. فمش تقريب التعبث؟ تقرب. نزيك وكردن. تقرب نزيك وبن نزيك وكفتل. أو معايمة عادية مين ما علي لازم. إذا أجر أعوام علينا واللي يقربون الله تقريبا يا نزيك ما نبكنا ولأخواتنا نزيك كردن وايك. يا نتا إيشي اعلي هكر اذا مقام القرب ايه ما ده ده ما يعني ها نزيد منكره وتش نزيد كرمواك يعني لرا تقيد بوتكان او نقلين أوان تقيل اوا ايجادا لرا اما مسحتي اجل يجين إلى الله تقربا اما معناها ايه ها اولا نزيد ما مخلو وتش نزيد زلفا لعين واعمى حاجه مع عكسه في الجهتين أي ايش أي سوفك الزلفا بمعنى ما الزيكو غونهويك هو استخار من ديكو غونهوي عادي اكري فردي تقربها ياكا بالجديد من ذيكو بيته اما هي استخاري جديده يقول حتى بيت ليبت وجوكي اللي ترجعوا لي ادري تقرب بين ذيكيه هو الزلف ما خویده علیا اگر به مجازات کلمه ای ازلافی بکار برد نزیک کردند وی آوا و رفتمی ازلاف ناسمه ال آخرین آن وی دیگه به تحکمه، گوششو خیلی کردیم داخل کردند یا نه؟ یعنی نزیکی آن خیلی رو با خوبان، ازلاف شر حالا مطرح افتخاری نسیمیه. یک فرشس را خیلی بنام عوازلی مثل سلاح عوازلی، آماده مهلا،